الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم الف لام را سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام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 قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان باعثا للناس على التعجب أن انزلنا الوحي على رجل من جنسهم آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله بما يسرهم أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه وحده رجوعكم يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه إنه على ذلك قادر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 يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره وجعل القمر نورا يستنار به وقدر سيره بعدد منازله الثمانية والعشرين والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة لتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين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 لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمعوا فيه وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الاخرويه الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة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 مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه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 هل تعملون خيرا فتثابوا عليه أو تعملون شرا فتعاقبوا عليه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله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 بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قل أيها الرسول لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم وما بلغتكم إياه ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على لساني فقد مكثت بينكم زمنا طويلا هو أربعون سنة لا أقرأ ولا أكتب ولا اطلب هذا الشان ولا ابحث عنه افلا تدركون بعقولكم ان ما جئتكم به هو من عند الله ولا شان لي فيه فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم ويعبدون من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 سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء ويقولون عن معبوداتهم هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا قل لهم أيها الرسول اتخبرون الله العليم ان له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الارض تقدس وتنزه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقول المشركون هل لأنزل على محمد آية من ربه دالة على صدقه فقل لهم أيها الرسول نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسيه اني معكم من المنتظرين لها واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخصب بعد جدب وبؤس أصابهم إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبه إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء فكيف يفوت خالقهم وسيجازيكم الله على مكركم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرِحوا بها جاءتها ريح عاصف و جاءهم الموج من كل مكان و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا أنهم بهم دعوا الله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 فرح الركاب بتلك الريح الطيبة فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب وجاءهم موج البحر من كل جهة وغلب على ظنهم أنهم هالكون دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره قائلين لئن أَنْقَذْتَنَا من هذه الْمِحْنَةِ الْمُهْلِكَةِ لنكونن من الشاكرين لك على ما أَنْعَمْتَ به علينا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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما استجاب دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والاثام أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم فالله لا يضره بغيكم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 اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون انما مثل الحياه الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعه انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي وتجملت بما تنبته من أنواع النبات وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه جاءها قضاءنا بإهلاكها فصيرناها محصودة كان لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام يسلم فيها الناس من المصائب والهموم ويسلمون من الموت والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام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 وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ جِهَةِ السَّمَاءِ بِإِنْزَالِ الْمَطَرِ عَلَيْكُمْ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 فقل لهم أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم أيها الناس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 قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل ايقول هؤلاء المشركون إن محمدًا صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله قل أيها الرسول ردا عليهم إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكذوب ولن تستطيعوا ذلك وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله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 بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه وقبل أن يحصل ما انذروا به من العذاب وقد اقترب إتيان ذلك مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة فنزل بها ما نزل من العذاب فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة فقد أهلكهم الله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين ومن المشركين من سيؤمن بالقران قبل موته ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابره حتى يموت وربك ايها الرسول اعلم بالمصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون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 أو نتوفينك قبل ذلك ففي كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم ولكل أمة الرسول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 لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعه عنها ولا نفعا أنفعها به فكيف بنفع غيري أو ضره إلا ما شاء الله من ذلك فكيف لي أن أعلم غيبه لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمن محدد لهلاكها لا يعلمه إلا الله فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتما ما ولم تتقدم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين للعذاب أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من الليل أو نهار.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 ويستخبرك ايها الرسول المشركون اهذا العذاب الذي وعدنا به حق قل لهم نعم انه والله لحق ولستم بمفلتين منه ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب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 قال إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مريت فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هو سبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم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 هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواهما فما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل قل أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أم على الله تفترون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم من إنزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللتم بعضه قل لهم هل الله أباح لكم تحليل ما أحللتم وتحريم ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذب وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَأَيُّ شَيْءٍ يَظُنُّهُ مُخْتَلِقُ الْكَذِبِ عَلَيْهِ وَاقِعًا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيَظُنُّونَ أَنْ يُ هيهات ان الله لذو افضال على الناس بامهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبه ولكن اكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها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 وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر ولا ذَلِكَ من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وما تكون ايها الرسول في امر من الامور وما تقرا من قران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 إن يتبعون إلا الظَّنَّ الظن هُمْ إلا يخرصون ألا إِنَّ لله وحده ملك مَنْ في السماوات وَمُلْكُ مَنْ في الأرض وَأَيُّ شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الْحَقِيقَةِ إلا الشك وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فلا يغتروا بما يتمتعون به من ملذات الدنيا ونعيمها فهو متاع قليل زائل ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُظَاهِرُونَ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 وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلي ما تضمرون ولا تؤخروني لحظة فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فإن كنتم قد اعترضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي ليس ثوابي إلا على الله آمنتم بي أم كفرتم وأمرني الله أن أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين فكذبه قومه ولم يصدقوا به فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة من المؤمنين وصيرناهم خلفا لمن كان قبلهم وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح عليه السلام فلم يؤمنوا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 فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِدَّةٍ قَالُوا إِنَّهَا ذَلِسِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَ فِرْعَوْنَ وَالْكُبَرَاءَ مِنْ قَوْمِهِ الْدِينُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ قَالُوا عَنْ آيَاتِهِ الدَّالَةِ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى إِنَّهُ لَسِحْرٌ وَاضِحٌ وَلَيْسَ حَقَّ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى مستنكرا عليهم أتقولون للحق حين جاءكم هو سحر كلا ما هو بسحر وإني لأعلم أن الساحر لا يفلح أبدا فكيف لي بتعاطيه قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أجاب قوم فرعون موسى عليه السلام قائلين أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين ويكون لك أنت ولأخيك الملك وما نحن لكما يا موسى وهارون بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون لقومه جيؤوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن الله فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا جَاءُوا فِرْعَوْنَ بِالسَّحَرَةِ قَالَ لَهُم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاثِقًا بِانْتِصَارِهِ عَلَيْهِم اطْرَحُوا أَيُّهَا السَّحَرَةُ مَا أَنْتُمْ طَارِحُونَ فَلَمَّ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ فَلَمَّا طَرَحُوا مَا عِندَهُمْ مِنَ السِّحْرِ قَالَ لَهُم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي أَظْهَرْتُمُوهُ هُوَ السِّحْرُ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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ صَمَّمَ الْقَوْمُ عَلَى الْإِعْرَاضِ فَمَا صَدَّقَ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ إِلَّا شَبَابٌ مِنْ قَوْمِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَ خوف مِنْ فِرْعَوْنَ وَكُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنْ يَصْرِفُوهُمْ عَنِ إِيمَانِهِمْ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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 فلم يشكروك على ما أعطيتهم بل استعانوا بها على الاضلال عن سبيلك رب نمح أموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال الله قد أجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون وأشراف قومه فاثبتا على دينكما ولا تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ويسرنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء حتى إذا انطبق عليه البحر وناله الغرق ويئس من النجاة قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لله بالطاعة ولما كانت معاينة الموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن حُجَجِنَا وَدَلَائِلِ قُدْرَتِنَا لَغَافِلُونَ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ولقد انزلنا بني اسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركه ورزقناهم من الحلال الطيب فما اختلفوا في امر دينهم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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان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 لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسولنا ايمانا معتدا به قبل معاينة العذاب فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته إلا قوم يونس حين آمنوا ايمانا صادقا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم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 فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَهَلْ يَنْتَظِرُ هَأُولَاءِ الْمُكَذِّبُونَ إِلَّا مِثْلَ الْوَقَائِعِ الَّتِي أَوْقَعَهَ اللَّهُ عَلَى الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ السَّابِقَةِ قل أيها الرسول لهم انتظروا عذاب الله إني معكم من المنتظرين لوعد ربي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا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 قل أيها الرسول يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله ولكني أعبد الله الذي يميتكم وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يصيبك الله أيها الرسول ببلاء وطلبت صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه وإن يردك برخاء فلا أحد يمنع فضله يصيب بفضله من يشاء من عباده فلا مكره له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 ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك واعمل به واصبر على إيذاء من خالفك من قومك